لا اله الا الله القرءان والشمس وضحاها والقمر لا تلاها وانها اذا جلاها والليل اذا علاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سوىها قد أفلح من زكاها وقد خاف من دساها كلمت ثمود بقرواها إذ انبعت فقال لهم رسول الله ناقة الله وسفياها فكذبوه فعقروها فدمجمها رَبُّهُم بِالرَّحْمِن فَسَوَّاهَا وَلَا قَافٍ وَأَقْبَلَاهَا إِذَا أُنْزِلَتْ أَرْضٌ مِنْ ثَلَاثٍ عَلَيْهَا وَأَخْرَجَتْ أَرْضٌ وَقَالَتْهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أوحى لها يومئذ يختر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مفطال ذرة خيرا يره ومن يعمل مفطال ذرة شرا يره